بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ير تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 Yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara Wa min kulli thamaratin ja'ala fiha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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ان وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منه من أسوال القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معاقبات من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 إلا كباسط كفيه إلى الماء اللي يبلغ فاه ومه وببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوع وكره وظلالهم وظلالهم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 أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوديتم بقدرها فاحتمال السيل زبد عبيا ومن ما يقدون عليه في النار بتي غا أحيله أمة زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء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 أولئك لهم سوء الحساب ومآواهم جهنم وبئس المصير أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 فَنِعْمَ عَمقُ بَدَّرَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِهِ فَاقِهَهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوصل وصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبصق رزق لمن يشاء ويقدر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 كذلك أرسلنا كفي أمتي قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 أكلها دائم وغلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوْ وَإِلَيْهِ مَآبٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ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 وسيعلم الكفار لمن عقبت الدار ويقول الذين كفروا لاستمر سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب